بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهّر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر وان ربك فاصبر فاذا نقر في الناقور 119. وذلك يومئذ يوم عسير 110. على الكافرين غير يسير 111. ذرني ومن خلقت وحيدا 112. وجعلت له مالا ممدودا 113. وبنين شهودا 114. ومهدت له ثمهيدا 115. ثم يطمع أن أزيد 116.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 كَمْ وَمَا جَعَلْنَا عِزَّتَهُمْ إِلَّا بِثَنَةٍ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ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 كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا آمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصليين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخاظ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا سَنَفْعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُم مِنَ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ 119. كأنهم حمر مستنفرا 110. فرث من قسورا 111. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحبا منشرا 112. كلا بل لا يخافون الآخرا 113. كلا إنه تذكرا فَمَن شَاءَ أَذْكَرَ رَبَّ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هو أهل وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ